بهذا الدين وبهذه الرابطة التي هي أعد وأكرم وعشره عند الله سبحانه من رابطة النسب والقرابة ولذلك يجب الله المسلم مع جيرانه وأهل حينه في اليوم خمس مرات فإذا تم الأسبوع جمعه مع أهل البادية وضاحية الندينة حتى يأتلف الناس ويحسون أنه لا فرق بينهم وأن هذه الأشكال والصور والألوان والأناف والبلدان لا تفرق بينهم في دين الله عز وجل سيركعون ويسجدون بإمام واحد ويتقيضون بهذا الإمام ننصتون إليه تجد المليون يستمعون لرجل واحد حتى نشعر بالإلفة وبالأخوة وهل وجدت على وجه الأرض يتصمع المليون والمليونين برجل واحد يتكلف وهل وجدت على وجه الأرض لو اجتمع مئة يعجز الناس عن إسكاثه ولو جاءوا بعادة دين أخل من أجل أن يسكفوا هؤلاء أمئة ألف لحظة أو ساعة مؤقتة لكانهم الصعوبة بمكان ولحصل اللغة ولكن في الإسلام يجتمع مليون والأكثر من المليون ويستمعون لخطيط واحد على صعيد العرب لا يتكلمون ولا ينبسون وكذلك أيضا يجتمعون في الجمعة من أجل أن يشعر المسلم بأخوة هذا الدين وأن هذا الإسلام جمع بين الطلوب وألف بين الأرواح وهي دعوة الرسل ولذلك جعل الله الزوج المسلمين دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك جعل الله المسلمين بمثابة الجسد الواحد وأشار إلى ذلك أنه أرسل بالقول مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم المسلمون الكاملون المسلمون الحقيقيون قال في توادهم أي أن الإسلام يدعو للموجة وتراحمهم لأن الإسلام يدعو إلى طحنه وتعاطفهم لأن الإسلام يدعو إلى العقف عقف المسلمين يؤمن إلى بعض كمثل الجسد الواحد إذا استكى منه حب تدعى على مسائر الجسد بالسهر والحن فيجتمعون في الاسبور على مستوى الحق. المدينة والأحياء القريبة من المدينة فإذا كان يوم مجيز يجتمعوا على أبعد من المدينة وتجب الناس تنزل من أماكن بعيدة من أجل شهود العيد في داخل المدينة كل ذلك من أجل زمع القلوب وتآلف الأرواح لو أنطقتنا في الأرض جميعا ما أنفت بين قلوبهم ولكن الله أنفت بينهم وهذا هو مقصود الإسلام ولذلك يقول بعض العلماء إن الله مصنى على عبادي بالألفة والأخوة والتواد والتراحم قبل ممة الدين فقال واذكروا إذا كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفى شفرة من النار فأنقذكم منها فجعل نعمة الاعتصام والاعتلاف والتراحم والاستماع الكريمة قبل قوله وكنتم على شفى شفرة من النار فأنقذكم منها وهذا يدل على عظيم أمري الاعتلاف والاجتماع والاعتصام بحب الله عز وجل وهذا مقصود في الحد. هذا مقصود في الحج ومراد في الحج ولذلك يجتمع الناس بإمام واحد ولا حج إلا بإمام ويدفعون بدفع الإمام وتراهم جميعا بثوب واحد وزي واحد وكأنهم على هيئة واحد وفي مقام واحد وفعيد واحد ويتقيدون بإمام واحد كل ذلك لكي يشعروا بأخوة الإسلام وما ربط الله عز وجل بينهم كذلك من المصالح الخج أن المسلم يشترز أخيه المسلم يسأله عن حاله وأشجانه وأحزانه فإن وجد خيرا حمد الله وأمره أن يشكر الله على فضله وإن وجد غير ذلك ثبثة وقوى ودعاه إلى الاعتصام بحب الله وتواصل المسلمون بالسباب على الحق إلى الممات والصبر على ما يكون من بلاي الظهية ومصائبها فتجدهم متعالفين متعاطفين متكاثفين متراحلين متواصلين كالجسد الواحد فالمسلم يتعوه لأخيه وهو في نشرق الأرض لأخي في مسلم في مغرب الأرض برابطة هذا الدين فالمقصود من الحج جمع الكلمة وأتلاف القلوب كذلك أيضا هناك مصالح دنيوية من التجارة وحصول المنافع ولذلك فضل الله أهل البيت الحرام فساق إليهم الخيرات وجعل بلدهم آمنا مطمئنا تجبع إليه ثمرات كل شيء زغطا منه السبحانه لكي يشكروه ويحمدوه ويعظموه فحق جيران بيت الله الحرام أكد من غيره فلما يرون الناس تتوافد عليه من كل حاجة من وصوت شعروا بحرمة هذا البيت وشعروا بنعمة الله عليه وفضل الله عليه كيف تهوي القلوب إلى هذا البيت فتجد المسلم في أقصى الشرق تسأله عن أمية عزيزة عليه يقول أتمنى أن أرى البيت الحرام وأتمنى أن أحدشه وأتمنى أن يعتمد وهذا كله لا شك أنه يدعو الإنسان يشعر من نعمة الله عز وجل عليه ومن مصالح الحد الضيرية كما ذكر اتجاره وكذلك أيضا يجتمع الناس فيتعارف بعضهم على بعض وتتعرف على آجات وتقاليد وترى أشياء عذيبة وصنوفا غريبة من تصرفات الناس وأفعالهم فترى الشكيمة بشكمته والجاهد بجهله فإن وجدت خيرا تعلمته وإن وجدت غير ذلك حمدت الله على نعمته عليه وفضله لديه ففي الحج غياف عظيمة وأسرار كريمة فليس المقصود أن الإنسان حج هكذا من عجل أن, أن, أن يصيب هذه العبادات خاضية عن المعاني وقال بعض العلماء من أعظم معاني التوحيد في الحج في خاصة في الإنسان أن الحج يذكره بالآخر فإن الإنسان من أول لحظة في الحج إذا خرج من بيته يتوجه إلى النقاد فيعتيه أمر الله عز وجل في النقاط أن يتجرد من ثيابه وأن ينزع عنه المخير فإذا تجرد من ثيابه تذكر إذا جرده أهله من ثيابه فهو اليوم مجرد نهشه ولكنه غدا يجرد فتذكر الآخر ثم لبس الثوبين فتذكر إذ ينبس الأكسان ثم إذا لبس الثوبين منع من الضيب ومنع من قص الشعر ومنع من الترفع يتذكر أنه إذا صار إلى قبره يحال بينه وبين أي شيء من ملابذ الدنيا ومتعها وما فيها من الشهوات والملهياء كذلك هو في حجه يمنع من هذه الأمور لكي يتذكر هذا الحال ثم إذا صار إلى صعيد عرفات تذكر وقوف النسل بين يدين الله عز وجل خفاة مراغ برلة ضحين بين يدي الله سبحانه وتعالى فيتذكر مثل في هذه المواقف ولذلك يقولون الحج يعين على ذكر الآخرة ومن غايات الحج وأهدافه وأسراره أنه يقوي شكيمة المسلم ولذلك وصفه النبي صلى الله عليه وسلم لكونه جهابا فتتعود على تغرب عن الأوطان ولذلك جعل الله عز وجل شهواتك تستجيب لك ولسه بمستجيب لتلك الشهوات فأنت إذا كنت في النوم وجاءك الأمر أن تقوم لصلاة الفجر فتقوى على نفسك فتقوى إرادتك على النفس الأمار والسوف فتقوم من النوم ويأتيك أمر الله عز وجل بأن لا تأكل ولا تشرب ولا تجانع أهل من صلوع الفجر إلى غروب الشمس فتقوى على شهوتك خاصة إذا كان الإنسان دعي إلى الحرام فإذا ترك الحلال من ذلك أولى أن يترك الحرام فبقيت شهوة الأوطان وشهوة المساكن فأنت طيلة العام بين أهلك وولدك سيأتيك عبر الله أن تخرج فتتعلم الغربة لله والتغرب في سبيل الله وفي طاعة الله عز وجل فإذا دأك الأمر بجهاد أو تحمل مشقة تخرج لأنك أتبت ذلك وألفت فيلا يخرج الإنسان من من متاعه فالأغنياء والأترياء يخرجون من اللذة ويخرجون من الراحة والدعاء والسرور ومن الخدمة إلى الشضر فهذا يضربه بكثه وهذا يضيق عليه خناقة ويدخل في شديد الزرحان مع السقير والضعيف في حسن كثيرة لا يفيد هو على فراشه الوثير هذه المعاني العظيمة تخرج المسلم إلى قوة الشكينة وقوة العظيمة بدل أن كان في وهن وفي ضعف من الخلود إلى الراحل خاصة الأثرياء والأغنياء وإذا خرج إلى الشت فإنه إذا كان في ثرائه ونعنائه قد لا يستطيع ان يرى الفقير وقد لا يستطيع ان يرى الغني لكن اذا خرج الى الحج طاب وعفاء ورى الفقراء ورى وراء وراء الله عز وجل عليه من من المرض وكبار السن ونحيهم من الضعف والحطمه فيتذكر خض الله سبحانه وتعالى عليه هذه معاني جديده كذلك ايضا تستفيد العبر سبحان الله من الأمور الغريبه انك ترى في الحج الرجل من حطمة الناس كبير السن في آخر عمره والله تراه يتوكع على عبكابه أو يثند مع أولاده وأحسابه فتقول سبحان الله العظيم هؤلاء كبار السن مع الضعف والحطمة ومع ذلك يتكلفون الحج ويخرجون إلى ضاعة الله ومحبة الله وتجد أهل الإنسان في النعمة والرخاء والسرع لا يخرجون فتقول سبحانه المرفق للخير تجد هذا فقيرا ضعيفا مريضا وتجده وهو في شدة المرض خطمة من الناس ومع ذلك تجده يتكلف الشديد وأيضا ترى الناس يحبث بعضهم على بعض وترى الناس يحبث بعضهم على بعض فتحسد نعمة الإسلام لكن لو كانت القلوب حية فلقد أهد بعض العلماء والمشائك كنا إذا حجدنا معهم نرى أمورا عزيبة فبعض الأحيان تراه يبكي أرى الشيخ يبكي فأقول له سبحان الله يقول, يقول انظر هذا لا يبكي يقول حينما تنظر إلى اجتماع الناس وهم يعجون بالدعاء وتضروا إلى الله والنسألة والثاقة تفسي أن الله أغنى الأغنياء وأن فقرك ينضغي لله فتقول سبحان الله من يجب هذه المفاعل أستودع الله أموري كلها إن لم يكن ربي لها فمن لها من لهذه الصيحات وهذه الدعوات وما هذا الفضل والكرم والجود والإحسان حينما يخرج من بيوتهم وأهليهم وأولادهم لكي يرحمهم سبحانه وقد يأتيها الرجل ابنت السلسة وهو حياته في المعاصل والفجور والفسوق ولكن يأبى إلا أن يحسن له الختام ويأبى إلا أن يرحمه ويأبى إلا أن يوقف به لأتي به في آخر عمره لكي يوقف هذا الموقف الأرض أن يمت في عشية عرفه مغفورا لهم مرحوما يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه حينما ترى هذه الأمور يزداد إيمانك بالنهي جل جلال وحينما ترى الصحات والدعوات وهي تجعر إلى الله سبحانه وتعالى بسائر اللغات واللهجات فتقول سبحانه الله العظيم سبحانه من, من وسع سبحه الأصوات فلا تخفى عليه لهجة ولا تخفى عليه دغة ولا يخفى عليه صوت ولا تحييه مسألة وهو سبحانه وتعالى يجيب المضر إذا دعاه فلما ترى هذه المواقف تحس بأظمة الله جل جلاله وتحس بأنه ينبغي, أنه ينبغي عليك أن تجعل فقرك كله إلا الله وأن تجعل غيناك كله بالله سبحانه وتعالى وحده لا شريكنا وهذا من معاني التوشيد ومن معاني اليقين بالله عز وجل نسأل الله العظيم رب العاشر الكريم أن يرزقنا أن يرحمنا برحمته وأن يضلقنا التفكر وحسن التدبر وأن يجعلنا أن ذلك أعظم الحب والمصير أفضلكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء فضيلة الشيخ قول الثالث أشكل علينا سلة عدم جواز نقيمية النافلة إلى الفريضة من أدنى إلى أعلى بينما يجز في الاعتكاف الانتقال من الأدنى إلى الأعلى كمن لو الاعتكاف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم جاز أن يعتكف في المسجد الحرام فما الفرق بينهما أسرقكم الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فإن النية إذا انعقدت للنافلة لا يجوز لك أن تصرفها إلى فريضة فلو أن إنسانا تكبيرة الإحرام ناويا الناثلة أو ركعتي الوضوء أو راتبة الظهر ثم فكر وقال لو أني قلبتها إلى الفريضة فإنه لا يجفيه ذلك لأن نية عقدت للنافلة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما لكل مرئ ما نواه والفريضة أعلى من النافلة ولا يزي أن ينصرف من الأدنى فتبرأ ابنته بالأعلى أنه لو صلى أربع ركعات نافلة ثم نواها أنه فريضة فإنه بالإجماع لا تنقلب فريضا أما مسألة أنه لو نوا الاعتكاف في الأقل كمسجد النبي صلى الله عليه وسلم مع النسجد الحرام وانصرف إلى الأعلى فهذا من جهة الإصلاق بخلاف الصلاة التي تنعقل بتكبيرة الإحرام فإن الإنسان إذا كبر تكبيرة الإحرام نافلة فإنها لا تنصره فريضة بخلاف هنا فإنه في الفضائب لما فضل الله بيت الحرام فإنك تشصل الواجب والزيادة ولكن إذا نويت النافلة تخصل المدون الواجب فلم تنتقل إلى الواجب وتوضيش ذلك أن المكبرة تكبيرة الإحرام للنافلة فإن هذا سقط من اول التكبير للاكمل فلا تنتقل للاعلى لانه اعلى بشكل الشرط وهو الواجب والفرض وانما في المحدث ل لمن نوى الاعتكاف في البيت الحرام وكان قد نوى مثل النبي صلى الله عليه وسلم فان الفعل الذي يقع منه يقع على الاكمل فهو صوره عكسيه تماما فالشخص إذا اعتكف في المسجد من الله سلم وكان قد نوع المسجد الأقصى والذي هو خمسمائة صلاة فمعنى أنه قد حصل الفرض وهي خمسمائة صلاة وزيادة وجاز له أن ينصرف من الأدنى إلى الأعلى وأما إذا كبر تكبير الإحرام فقد دخل في الأدنى والأدنى لا ينصرف إلى الأعلى وعلى هذا جاز أن يعتكف في الأعلى لأنه يحقق الفرض والزيادة ولن يجد أن ينتقل إلى الأعلى في الناثلة لأنه لا يحقق الفرض ولا يحقق الزيادة وبناء على ذلك اختلفت المسألتان فكان الحكم هنا بالجواز أعني في الاعتكام والحكم هناك بالمن أعني إذا كبر في الصلاة تكبيرة الناثلة والله تعالى <تصفيق> البيت الحرام كله مهيئ للاعتفاف فمن اعتكف في الدور الأول أو الدور الثاني أو الدور الثالث أو اعتكف في الساحات فإنه معتكف لأن الله عز وجل أطلق البيت كله ولذلك قال وطهر البيت للطائفين والحاكفين فإذا تأملت أن البيت كله مكان للاعتكاف صح أن ينزل للطواف لأنه أثناء طوافي في حكم المعتكف أثناء طوافي واشتغاله بالطواف كاشتغاله بالصلاة أثناء الاعتكاف ثم الطواف الصلاة وكل ينزل إلى صحب بيت الله الحرام فهو في أفضل أماكن وأشرحها وعذا لا يضب ولا يخرج عن كونه معتكفا لا يخرج عن كونه معتكفا ولذلك قال العلماء من طاف في أي مكان من البيت بحيث يعني ما خرج عن حدود المسجد فإن طرفه صحيح لكن لو خرج عن حدود المسجد وجاوز المسجد أو طاف من خارج الميز المسجد لسيارة مثلا لن يصحى لأنه قال طهر بيته للطائفين فالطائف لا يصدق عليه أنه طائف إلا إذا كان في داخل البيت وداخل حدود البيت عن المسجد المبني فالمقصود أن هذا التعبير بقول بيتي شامل لجميع المسجد فالمعتكد ما دام داخل المسجد سنه لا يضر وإذا نزل للاعتكاف فقد نزل إلى أفضل الأماكن خاصة وأنه يجمع بين الاعتكاف وبين التقرب بالفعل أعني بالضواف وهو ضر من الصلاة بنص حديث بن عباس رضي الله عنه والله تعالى المساله प्रॉब्लम مساله في قياسه بالنسبه لي انا منتقد بشده في هذا التصرف اما بالنسبه لمسائل الاشراف في والاعتكاف فيها لان مبدئيا ان القياس وانا ارى ان الانسان الاحرف له ان يبقى على السنة وان لا يعتكف الا بالصوره المعتبره شرعا ولذلك الافضل في مثل هذا ان يخرج من الخلاف فيجعل اعتكافه جسيئا بين وباتكاء بين صلاه الفجر وصلاه الظهر حتى اذا قارب وقت اذان الظهر خرج من الاعتكاف تحصيلا للواجب الذي عليه فيصل الظهر بالناس ثم يرجع وينوي الاعتكاف بين الظهر والعصر وهكذا يجد الاعتكاف هذا يخرج من الخلاف وهو ارفق باذن الله تعالى عنه فبدايه <تصفيق> الشيء هذا بيشمل اذا كانت متطلبات شروط بناء التشيكولوجي من فسد اعتكافه وجدد النية صح ذلك وعذابه ولا يجب عليه الخروج الى المسجد الى البيت ويهيئ الاعتكاف من جديد من البيت فهذا لا اصل له وانما يجدد نيته في المسجد ويصح اعتذاره وينصح اعتذاره اعتكافه المستان فلو انه فسد اعتكافه في الساعة الثانية ظهرا ثم بخال الشرعي كخروجه من المسجد من دون حاجة ثم قال أستغفر الله ورجع إلى المسجد فإنه يكون عتكافه مستعرفا بالرجوع الثاني والله تعالى عنه <تصفيق> حديث جابر الثابت عن نبضه سلم أنه أمر بالإنصاة إليه يوم يوم عرم وفتح الله له قلوب الناس وفتح الله له أسماعها فبين شرع الله عز وجل فأحل حلاله وحرم حرامه وبين شرعه ونظامه صلوات الله وعليه وعبر العباد فأقام عليهم شجة الله وأشهد الله على أنه بلغ الرسالة وعد الأمان فبعض العلماء يقول إن هذا الاستنصاة لإقامة الشجة ولا يلزم الانفار كلزوم خطبة الجمعة وبعضهم يقول ظاهر الحديث انه لما امر انه يجب الانفار وفي الحقيقة لا ينبغي للمسلم ان يفرط في هذا الخير المسلم اذا استشعر انه تغرب عن الاوطان وفارق الاهل والبلدان من اجل هذه الطاعة ومن اجل وضاف الله فلا يفرط في اي شيء ولو كان سنة ولو كان غير واجئ لا يثرت في واعلم رحمك الله أنك إذا جئت إلى خطفة يوم عرف وحضرتها كامل على أتمي الوجوه وصليت في مسئلة عرف وأصدت أفضل الأمات كالصفوف الأول وخشعت وخضعت وتأثرت ووضع الله عز وجل لك الخشوع فتأثرت بالخطبة وأصدت لها وأحضرت لها سمعت وطلبت فألم أن هذا من حدة الله لك والله لا يوفق لطاعة الله عز ودى لا يوفق لطاعة إلا من يحب فإنه يعتد الدنيا من أحب ومن كريه ولكن لا يعتد دين إلا لمن أحب فألم رحمك الله أن مسألة هل الخطبة يجب أنصات لها أو لا لست في الأهم أن تعلم أنك ما تغربت إلا من أجل أن تطيع الله سبحانه وتعالى وأنه بمقدار ما توفق للقيام بالسنة والتتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بمقدار ما تكون أحظى للقبول من الله عز وجل وهذا مجرد فإن الحج ألب ما يكون وأكمل ما يكون ومن أراد أن يجد لدة الحج وحلاوة الحج فليحرص على تطبيق السنة بحد آخره ولا يعلم شيء من هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أحبه ولزمه وتأثر به وحرص عليه ولا شك أن أداء المنافق تأسيا من رسول الله سلم له لذة يعرفها من يعرفها ويعرفها من وجدها ولا شك أن الإنسان إذا كان في أركان الإسلام يقيمه على هدي رسول الله سلم وعلى سنته وعلى طريقته فإنه يكون من الموفقين وهذا لا شك أنه من حدة الله له بص الله العظم من يدعى لذلك الرجل فيحرف الإنسان على السنة يحف على هدي رسول الله سلم وكان احنا كنا ربما نرمي الجمرة كتمر في العاقبة وندفع الأماكن من السنة في الطوار وفي السعي وتجده يحرص كل الشرس لا يزاح من الناس ولا يؤذي الناس ولكن يحرص كل الشرس على أن يصيب السنة فإذا لم يورثق لها أو غلبهم الناس عليها والله تجدوا يتمعر ويتغير وجه ويقول إنا لله أستغفر الله من ذنب حال بيني وبين سنة النبي صلى الله عليه وسلم هكذا جاء الطلاب العلم وأهل العلم الذين هم قدوة والإنسان كلما حرف على السنة وكلما حرف على هذه عبد الله سلم كلما أصابته الرحمة لأن الله جعل الرحمة والهداية في التأثير به على السلام الإنسان يحرف على هذه عبد الله سلم إذا اعتمر أو حد في العمرة تجد الإنسان ببعض الحيان ينفيه من عمرة خلال نصف ساعة وبعضهم ربما يتسابق مع أصحابه وزملائه على الانتهاء من العمرة وكنا نصحب بعض العلماء ربما يجب في عمرتي الساعتين والنصر إلى ثلاث ساعة لأنه يمشي بالسكينة والوقاع ويتأسى من النبو سلم وإلى أخذ في أشواطة لين الصفا والمروة تضرع لله عز وجل وكرر الدعاء أسيا من النبو أكثر من المسألة والحاجة فتجد ذلك العبادة وتتشعر فينا أنك تؤدي عبادة وأنك تقوم بها على وجهها لكن إذا كان الله الإنسان كلما علم أن هذا السنة ترك وأصبح علمنا بالسنة سببا في ترك الخير صلى الله عليه وسلم حتى تجد بعض العوام يعلم أنها سنة فلا يترك وتجد بعض طلب العلم يرى أنها سنة فيترك فأصبح العلم صلى الله عليه في بعض الأحيان وبالعا عن الإنسان في حدمانهم من الخير ولا ينبغي يقال بالعلم أن يكون زاهدا بالسنة فالإنصاط إلى الخطيب في الجمعة والإنصاط الخطيب في يوم عرفة بل الإنصاف لكل مذكر بالله عز وجل خير وبركة وبالمناسبة على قضية الإنصاف لمن يذكر بالله الإنسان إذا عظم الله عز وجل عظم كل شيء يدعو إليه وكلما كمل التزام الإنسان وكمل هداية وكمل إيمان أحب كل شيء يقربه إلى الله وكما أنه يهاب الله جل وعلا هذا وأحب كل شيء يدعو إلى ذلك الذي يشبه وهو الله سبحانه وتعالى ولذلك تجد المهتد كامل الاهتداء كثير الشب لسنة مدى الظلسل ولهديه كثير الشب للعلماء والصالحين لأنه يرى أن العالم يدعوه إلى السنة ويدعوه إلى الخير فيشبه لأنه يدعو إلى ما يشبه ولذلك ينبغي الإنسان يحرص على تعظيم شعائر الله عز وجل وعلى تطبيق السنة وأن لا يجعل علمه بالسنة سببا في تركها والزهد فيها وأن لا يشابه العوام في ذلك خاصة طلاب الكلمة نصلا الله العظيم أن يرزقنا كمسك بالسنة وثبات عليها إلى نقائه الله تعالى الصفرة والقدرة تخلو من ثلاث خلاف الحالة الأولى أن تأتي قبل زمان الحي الذي اعتادته المرأة كأن تكون عادتها الستة الأيام من أول كل شهر إذا جاءتها في نهاية الشهر السابق فإنها تعتبر استحابة لا تمنع من الصوم ولا تمنع من الصلاة وتغسلها ثم تضع قطنة الفرج ثم تصني وأما إذا كانت حالة ثانية أن تكون الصبر والكدرة أثناء أمد الحيث فهي حيث على الصحيح من أقوال العلماء لحبيث أمي عضيه كنا لا نعدي الصبرة والكدرة بعد حيث شيئا ومفهوم هذا الحديث أنها في الحيث حيث وأما إذا جاءت الصبرة والكدرة بعد انتهاء أمد عادة كانت تكون عادتها سبعة أيام فجاءتها بعد السبعة الأيام فإنها استشاضة وجعا واحدا من داءهم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين قامت بتسجيل هذه المالكة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة شارع الموثور بجوار مسجد ابن حسن هاتف رقم خمسة أربعة ثلاثة أربعة اثنين ستة سبعة انتهت مادة هذا الشرع ولانه بقي في الشريط المتسع الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما هيك يوم الدين يا تعبد وبياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم Quran ألينا ز عَه من وَوِيلٌ لِّيَاهَا يَا كَرِيم إِنَّا نُنَذِّرُ كَثِيرًا بِاسْمِهِ يَحْيَى لم نجعل, لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِنْ قَضٍّ سَنِيًّا قَالَ رَبِّ إِنَّنِي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ وَكَانَ فِيهِ رَأْيٌ آخِرٌ وَقَدْ غَلَبَهُ مِنَ الْكِبْرِ عِتِيًّا قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ يَهَيْنُ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا قَالَ رَبِّ اجْعَلْنِي عَبْدًا قال آتك أي لا تسليم الناس ثلاث الآل من سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى فأوحى إليهم أن تذبثوا بكعة وعشيا يا أحجاق بالكتاب بقوة وآفيناه الحقن صبيا وحنانا من لجنا وزكاة وكان سقيا وذرا بوالبيه ولم يكن جدارا عقيا وسلام عليه يوم أولد ويوما موت ويوم ربعث حيا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ فَاتَّخَذَ مِنْ خَلْقِهِ جُنْدًا فَتَوَلَّىٰ وَغَضِبَ وَعَصَىٰ فَأَدْخَلَهُ قالت إني أعود بالرحمن منك إنكم منك تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهبلك علاما زفيا قالت أما يكون لي غلاب ولن يمسكني بشر ولم أتبويا قالت ذلك قال ربك هو علي هي ولنجعله آية الناس ورحمة لنا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتببت به مكانا قصيا فأجاء أهل مخاط إلى جدع النقلة قالت قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت مسيا ممتيا فناداها من تحتها ألا تحزنيت اللا تحزني فجي على ربك فحتسي صبريا وهم اليك بجع نحن بساقط عليك رقبي جميعا فكوني وشعبي وقد عنا فإذ ما كان إن لنا البشر أحدا فكوني فقولي إني مذرت للرحمن خوما سريع كلم اليوم إن فيا فأتت به قومها تحمله يا مريم لقد جئت شيئا سريا يا أستهارون ما كان أبوك امرأة وما كانت صنوك بغيا فأشاغت إليه قالوا كيف نسلم من قال إني عبد الله آتا لي وجعلني نجيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما كنت حيا وذرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم أولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا cho mà không nên học sinh là gì gì em trong mà ca đã là như anh em đã đi raò anh mẹũ là cùngín năm há đi cùng هذا صراح مستقيم فالثلث الأحزاب من بينهم فويلوا للذين تقوا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأدخل يوم يأتوننا لكن الضائمون في ظلام وأنذرهم يوم الحسرة إذ بي الأمر وهم في غسلة وهم, وهم لا يؤمنون إِنَّا نَفْلَ لِهِ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُجْعَلُونَ وَازْكُرْتِي حِسَابِ الزَّرَاهِمَ إِنَّهُ كَانَ خِذِّيقًا نَبِيًّا إذ قال لأبي يا أبت إن تعبدنا لا يسمع ولا يبحر ولا يؤني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أنك تطراقا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان بالرحمن عقيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب إني أخاف أن من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغم أنت عن آياتي يا إبراهيم لإن لم تنفه لأرجمنك وهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان لي حكيا وما تدعون من إن ردون الله ربي وأدعوا ربي عشاء للا أكون بدعاء ربي شقيا فلما عتز لهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسال خلق عليا واذكر في كتاب الهجا إنه كان نحنصا وكان وَأَنزَلَ مِن جَانِبِ الْجَوْثِ الْأَيْمَنِ مَاءً ثَمَّ وَأَنبَتَ بِهِ جَنَّاتٍ وَعُيُونًا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدًا وَرَوَاسِيَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ له بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إجريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك النزين أنعم الله عليهم من النبيين إِنَّ الَّذِينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِنْ نَّحْلَمْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِسْحَاقَ وَالَّذِينَ هَادَيْنَاهُ يُحِقُّونَ إِذَا تُلاَى عَلَيْهِ آيَاتُ الرَّحْمَٰنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا اللَّهُ صَفَّ عَلَيْهِمْ طَائِفِينَ قُلْ إِنَّ الْأَرْضَ مَدَّدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا إِلَّا مَن كَفَرَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ سَيَذْقُنُونَ الْجَنَّةَ سُمِّلَكَ يَذْقُنُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُغْلَبُونَ شَيْئًا جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ رَحْمَٰنٌ عِبَادَهُ بِالْغُرَيْرِ إِنَّهُ كان وعده نأتيا لا يسمعون فيها نغواً إلا سلاماً ولهم لذبهم فيها بفرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان فقيا وما نتنزل إلا بأمر له ما بين أيدينا وما خلقنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات لأرضينا بينهما تعبدوا وفق في العنادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان وإذا ما لثلثوا فأخرجوا حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا فوردك لنشر منهم والشياطين ثم لنحررنهم حول جهنم جسيا ثم لننذعن من كل شيعة أيهم أجد على الرحمن عسيا ثم لنفع أعلم بالذين هم أولى بها ظليا وإن من كل الله واربها كان على ربك حسما مقضيا ثم منجي الذين اشتقوا ونجوا الظالمين في هاجتيا وإذا تتلى عليهم آياتنا ديناتهم الذين تزو وعلى الذين كفروا للذين آمنوا أيه الشريقين أي خير مقاما وأحسن نبيا وكم أهلتنا قبلهم من قولهم أحسن أساسا ورئيا قل من كان في الظلالك ثم ينجد الرحمن نزا حتى إذا وأو ما يوعدون إن العذاب وإن إِنَّ الْعَذَابَ وَإِنَّ الْمَشَاعَةَ لَكَاعِلُونَ مَنْ وَشَّهُمْ مَثَانٍ وَأَضْعَفُ جُنْدًا وَيَجِبُ هُمْ الَّذِينَ تَدْعُو هُدًى وَاللَّهُ يُعَاطِ الصَّالِحَاتِ خَيْرٌ مِنْ دَرَجِكَ ثَوَابًا وَخَيْرًا سواء الذي تفرج آياتنا وقال لا اود انما لمن وولدا اصفر عن بان استقل عنده الرحمن عذبا كلا كانت كما يقولون ونمذله من العذاب ندى وانفوا ما يقولوا في لا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّيَكُونُوا لَهُم عِزًّا كَلَّا سَيَفْتُونَ عَلَىٰ ذَٰلِكَ وَيَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ أَمْ صَرَفَهُمُ اللَّهُ الشَّاءِ عَلَى الْكَافِرِينَ كَذَٰلِكَ يُؤْذِى اللَّهُ مَن يَشَاءُ ما نعذ لهم عدى يوم رشو المتقين إلى الرحمن وزى ونسوك المجرمين إلى جهنم وردى لا من يقال الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا جدا فكان السماوات يتفضر منه وتنشق الأرض وتقض الهبال هدا أنبعا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يستخد ولدا ان كل من في السماوات والارض الا يؤمن الا ياتي لقد احصاهم وعدهم عد واكلهم اكي يوم القيامه سوء ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يجعل لهم ربهم جنات إنما نستوناه بلسانك لتبشر به المستقين لتبشر به المستقين وتنزر به قوما مزا وكن قبلهم من طرن هل منهم من أحد تحس منهم من أحد أو تسمع لهم بسم الله الرحمن الرحيم طهاء ما أنزلنا عليك القرآن الغشفى إلا تذكرة لمن يخشى سنزيلا من, من خلق الأرض والثماوات العلا الرحمن على العرش الزوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت السرى وإن تجهوا بالقول فإن له يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأثناء اذا انا من سقوله انهه فجو ان ان نرى من عني لعل اتي من هذا قدس او اجد علمن من